يقولون إن لا مردود في الحفرة أَإِذَا كُنَّ عِظامًا نَخِرةٌ قَالُوا تِلكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُ بِالسَّاهِرَةِ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 ثمَّ أَدْبَرَ إسْعَاءً فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَن تُمَّ شَدُّ خَلْقَنَا مِنَ السَّمَاء بَنَى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 ت هي المؤواة يسألونك عن الساعة أيان مرساه في من تذكراها إلى ربك مونتها إنما أنت منذر من ذر من يخشها كأنهم يوما Asyia tan